إِلَّا إذَا تَمَنَّ أَقَ الشَّيطانوا فِي أُمْنَتِهِ فَيَسَخُ اللهَّهُ ماَا يُنقِ الشَّيطانُ ثمُمَّ يُحكِم اللهَّهُ آياتتِ وَلَّهُ عَِيم حَكم فِيَجعَلَمَا يُلقِ الشَّيقانانوا فِتْنَتَل لَِّذيرَ فِي قُلوا بِهِم رَضُ وَال القاسيَةِ وَإِ الظَّالِ ملَ لَ فِي شِقاقٍ بَغيدَ وَلَعلمَ الذي نَأَُوتُ الْعِلمَاءدَّهُ الحَقُّ مِ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُخْبتَ لَ قُلوبُهُمْ وَإَِّ الللههَ لَادِ الذيينَ آملُ إلى صِراطٍ مستُستَقِيم.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 الَمْ تَرَ أن اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ إِنَّ الله لطيف خبير له ما فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ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 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُ عِندَكَ فِي الْأَمْرِ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 وَيَعْبُدُونَ مِن دُون الله مَا لَمْ يُونَزِل بِهِ سُقَانَون وَمَا لَْسَ لَهُ بِهِ غِلمُون وَماَا لِظَّالِمِينَ مِن نَّصير وَإِذاَا تُتلَ عَلَِم آيَتُنَ فَينَث تَعْرِفُ فيِي جُوهِ الذيينَ كَفَرُ الْمُكَرَ يَكادُونَ يَسْطُون يكادُونَ يَسْطُونَ بالِالَّذينَ يَتْنُونَ عَيْهِم قل افانبئكم بشر من ذلك ان نار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير